بكت هلت العبرة حقيقة صعب نخفيها بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها بكت هلت العبرة حقيقة صعب نخفيها بيوم جاني العذل يقول عبير مخ قصير يامها الدنيا وعبد الله جاب فيها صبح الوجه فارقنا وغادر من بلاويها ليك توهل ما مخفيها قصير ياميها الدنيا وعبد الله قبا فيها صبح الوجه فارقنا وقدر من بلا وينا افتع والتيه مغليها دخلت اليوم ما شفته يحرك ساكن فيها ذكرتك داخل المسجد وبقدامك تهاديها ذكرتك حامل المصحف توسد في سواريها فقدنا صوتك الحني يردت الآية فيها عسى الله يا رحى مقلوب ويجبر من كسر فيه يادوس وتنال بمن سواك يا وننعم في عسى نلقاكي يا الغالي وننعم فينا وحيها عساك بجنات And